وَقالَا الذيينَ كَفَرُ لَا تَأتين السَّاع قُلْبَلَا وَرَبّلَ تَأتًاكُمْ عَالِمٍ الْ الغيب لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالَاُ ضَروَةٍ فيِي السماواتِ وَلَا فِي الْ الأْرضِ وَلاَا أَصْغَرُ مِنْ ذَانكَ وَلاَا أَكفَرُوا إلَّا فيِي كِتابابِم مُبين لجزَ الذينَ آمنوا وَعملَنُوا الصَّالِحَات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 ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل لدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لَفِي خلق جديد أفترى على الله كاذبا أم به جنة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 مُنيب ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وان له الحديد ان سابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما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 حتى حَتَّى إِذَا فُزِّعَ الْقُلُوبُ بِقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ لَالِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لاَ تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلِ اجْمَعُوا بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ افْتَحُوا بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاؤُكَ أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ دَنازِلِ الْفَإِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 يقول للملائكة أولئي إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض لا فَعَلٌ وَلا ضَرٌّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا لَهُمْ مِّن عَشَارٍ مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ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 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ